بسم الله الرحمن الرحيم حم ام وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين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 يَومَطُش الْ البَطَشَةَ الْكُبَرَ إِا م تَقمون وَلَ قَدَفَةَ إ قَبَ لَهُ قَوْمَ فِعَوونَ وَجَأَهُ رَسُول كَريم أَنْ أَدّ إ يعِبادَ اللهَّهِ إي لَكم رَسُول أَمين وَلَّا تَعلوا علىعَى اللهَّهِ إِ آتكُم بِسُلطان مُبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند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 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلِيمًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي فِي البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إها ذاَ مَا قُاتُم بِهِ تَممتَرون إَِّ المُتَّقينَ فيِي مُقومٍ أَمين فِي جََّاتِ وَعيون يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُس وَِاسْتَبََق مُتَقُوبِلين كَذَلِكَ وَزَووجنَاهُ بحُودٍ عين يَدعونَ فِيهَا بِكُلّ فكِهَة آمِين لا يذوقون فيها المَوْتَ إلا الموتة الأولى وواقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون